ستة عشر. استمع للجمل وأكمل الفراغات التالية مستعيناً بالصور ثم صل بين المجموعتين كما في المثال واحد نقص بمقص اثنان نلسق بشريط لاصق شفاف ثلاثة نرسم في دفتر الرسم أربعة نضع الأوراق في ملف خمسة نكتب بقلم حبر جاف ستة نلون الرسم بألوان مائية سبعة نمسح بممحات